يعني عم بتقول سببو ايامهم اسقف ايريو يعني لسانك يعني ان اصبره يعني رحمك يا حبيبي سيكي ان اصبره دكتور وي سيرو سلامه يا اصبرني في طويل بي يعني انت شكول اهدافك و انت في جوين انا ما في اموال او غير سيره بابا اسيره, باب أسيرة. نحكي جوين يعني اويد و سمن عيد اسيره وقعموا تأسكشموا احتراموا من تشبه وحسروا يا اصلا الناس احتراموا يعني وحينوين ب عائلة نبي مدينو وقضوا من لن يوطر من كانت كوينين كبيرين وكان يوين وكرا ولين محمد سبير انا تأسك الحديث ياسي اهديث بمكالي يعني شو اسنادي او شو او احور جهايان وعلى الضراء انتاز حق لازم وعينه وتل الضراء في حياته الشيء يعني أبو الله سأقوليها حق رص يعني أعسليها انتاز ابننا اني جنس اساسو قالوا واي اني يعني قصينا يعني والد سيسي والد كان اساسو قالوا واي يعني اسطسو سي رفيع اسطسو المهيس إذا يكون أسكن وحياء الخنحون إذا يكون أركن هذا هو أنفتيس إذا بالغرواء معيالي هاتي أسلها أنهي على غرواء المهيسي وحياهها ومضعي الشرق وكحوم تطحون إذا سلعاني مرحوم أسجلاء أي أركن وحيكم إلا كفريساء أي أركن وهو يعني واردك أسو علي سي خلق اي الكيل عيال <تصفيق> ابو ساره معلم وقت استاذ عايشه واه ادي اركايا وقال الكودي نار اسرارها شيطانه اسرار الحل اسخمار اسديل بلاي اه اسكديار تربيو يعني عيال حنحن سايد خديره صلاه جماعه وتكين ويسعد الزمان يكون حاله قضيه الفقهيه بصدور جرير شرف ديجيرانيين اتوالد ليل العداله المرتبه حتى اللبس يعني اللبس يعني اتوالد في اللبس في عين قبره هذا يعني دوره يعني صح هو اداه لدعين واجب ما يعني انت لو قدرت اوضيها انتاز المئيسي وحياوها او خيرتها استسوء أستسو وحشرنه اسكى قريوه الله تعالى الاباي ليه يعدون اوضيها الكس ودقدار مئة باماهم وانا اوكي تسوء لا اوكي لوسيئة الاولاد بابائهم مركازي انا نبقي توجد هنا جنقيز عبر دي سي او عفوا ايش تو امبريل <سؤال> لعني وعنفعي اسوبرل وهو يعني محسر سسين اكتب ماذا هذا رابيلي بعض الاولاد حيرين هذا يسس كوري هذا اعتني وليدا انو حنوكا دسو قومي سيد فاضعتك الشيخة انو حنفظو ميها هذا الوهيلة حنفظو ميها محايني رانتي انو علمها دسو قومي سيوم اسو قريد فاضعتك ليه ايه ما انت وحان قدمها اضوء ضوء اه اه وحاتها يوم يفر المرء من ابيه ومحايد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه محاورة اردك أرد أرد اسكو اردايو والدها يعني منك اسكو اردايو يعني اما اسكوهراها يعني من حرير يعني وعطيه وماذا ما كسو بحجرين هل جونك لسو أنفعه قبره ننبقي ربكي سوا هل جونك ممكن جو ولو كاعدو حوايه كان عميكا يعني وفياته وأنفعه وغاله الهلايه هل من أنفع الجرين هدنقوا بعضه ووحا نويده سوايدي ذي ذايد كالما هدنكروا من يسو بيينه هدهيلون مهل رواس السلة الرحل في حم التهيت ميكال موين مقل الجرين وحي عم الميزاء انت اي عن هذو و اهلك لم بواسوا اللي على وحب السهل و امه و ابيه يعني بطار تهدي سيفي عم الكورينو و الدين ابرين مئتو السهيل و اخرى هذو ساسو قلت انتاس ايتاس جمبيت هماسي يعني محل روا عنوك انا سفيع وبرتيد معايا لنكي و سحابه دي وصفده دي سبح عمر وقتيسي نينا في البادئة ها وحيالي يعني اذوي شاستومي اذوي شاقوقاتي عديث دي روايه وطومي وطومي اذوي شاقوقاتي اذوي شاقوقاتي هذا هو الطمي والأولي عمر وعزيني يعني يعني إيه ديني ثلاث إيالي يعني يا الوحداني كان علي إيلا نجيس فعي وعزيني هذا هو هذي ما حصل لي هذا هو هزيني سدح شيء نقول هاي بي يعني و يدو مين يا سري هايل اول شيء دين ابره فت شي وعن كل هاي مقعين السمايه مقعين في عنا ونقول القلاهر ما بيو حسري يا سري الحرب الاسكندريه ناك ألو سوئي بزلي ألو سوئي جوايب أذهب في صداعات وهم إبارين أسيرها وعاس إباري يعني يصير له أغا له راعيه ولو دخائيه وعن برتي أسيري ألو أسيره إشه انت قولك لفاق انت قولك يعني انت كسوها وقولك صوحيلي انت قولك لفاق علي دين من بني محمد وحالي أخاني يسير أني صديقي أثبري عن يالي يسير سألني يسير أنت واي حديث دار ومئمات ديبنان عسكي جور مدعين نهاي نوافج جور لما المتدالو لما وحفي عقل الضرق ويعني وحفي عقل التسق مع إالي وانسكي كودايا هايان وحفي عسيرالي ويأضواتي أولوين وحكستو عيشي شيغير نبقى ادوش فاسقها هذا وشعلانها هذا نلتوسنا هذا وإلمها من كي تعان هذا هو لأولوين يأخذوه يريجي هذا هو ما يسالسه يجري هدوش تجريه موجربه بسوية أبوالي شاء الله ما يساوه تجريه انت مالك يفيره ما عندكم ينفدوا وما عند الله باغن وحواه وحاول براء الماء علمي الله الله القرآنك على براء لبقى حديث على براء على براء المقعيزين وحي مغعيس هدان عقايدة على برو خنطا عقيدة وحي أبرتان على برو عقيدة العوامة فتاله يعني إلما فرعي كبيرا فرعان سهل وحي وحي ذي كبيرتان ومعنية وقلان تاي عقيده يجينا ما يخجره وحي نبي وواجهه وحي مستحيلك اله وحي إلهي وواجهه وحي مستحيلك وحي آوازنا إلا تسوى رسولك البعدي علماء الجيل القادم وجدوا هي الله بره انتاج كل وقف جراح عيالي دي برك اساماني حاسري لديه ان ما يخشى الله من عباد العلماء حفظوا الى الوجوه لا غلاقي ما هيس مولدينه اهل العلم دريات الاناءت عملك دين اللهم نفتح لنات عمل لدين ادبتوني وغاب لدوني تشريف عليه لا يعذبني صفات ديس صفات سبات ديس رميده او ادم بحيوانك اسوء سوء من الى اذلي انا الاحترامك الاحترام وجودك اذن اضل حيليا دين العالم اسف ما توافرنيت ليها خواطر عالمان عالم هذا اسف ما توافرنيت انا اوضع دينك في بقباتك بحضري يعني وضعك توك كيانك اللهم صلوا الله وسلامه عليه هاسر ادخل الله الجنه جنبا الاجل يرجون من مكاس وكان سهلا فجعل سمهاي مشترين حال او هاي مكول هو عيسى بيرتاح على يجيج كل سناي هو عيسى يجيج كل سناي وباع عن حاله هاتكو يعني المخ هو ده باعه كل سناي وغاديا وغاديا وغاديا كجدايه ورقاديا الحال او هاي مكو حق بدها يلكوجلع سناها ومقتضيا مكو حق جسها لكوجلع هاي ادخل الله الجنه صوبه الى الصلاه والسلام على وحسر ادا تعبيرك فعلت في ادخل الله اليه و اقليهي معناه الا اقليه لوضاء معناه هيده و اهوهي لفظه و يعني خبرية معناهان و اهوه انشاءواي لفظه ايه و خبرية معناه هيده انشاءواي سي صلى الله عليه وسلم اعملواي ادخل الله اليه اقليه صلى الله عليه وسلم الله ونهرج طق سير عمرو وقال الى لفظ زياده يعني انشا لفظ زياده يعني خبره مع ان هذا الانشاء يعني معناه انشاء طلب واير قال الى اجلو نبياك الدعي هنا والاء سكطون المصانع هاي إلهي نبي إلهي الرسول إلهي وعس الله الى اجلي الجنه جمذا جننتي واي مي يعني او تاقد اول اول, أول قلت لك الهاي واي وحال صور مري اول قلت لك صور مري نفته اني اء وبلود اهان الله ادخل الله اليه اقليو على الجنة, الجنة رجلا خف اليه اقليو رجلا مكينبه اليو حوضا خف اليه اقليو يعني هذه رجل الهراء يعني ناكب اليه من هذه <تصفيق> معنى خف اليه اقليو من ايناك وحوك اهاغو حوضا مؤمن والبالول جيدة فمؤمنا ومو من عن الايه ناقه الله اجلو قف قوسا كانا سهلا كوجلع كوجلع هاي وجلع هاي مشتري حال وبايع مرتوح ابس هاي كوجلع هاي وبايع حال ومرتوح بدين كوجلع بقول حبوطه وخدائي حبو وحي كرتي والله هو غداي ومختضيا حاله والله بقول حبوطه هاينه وجلعكم هاي الجنود الجلي <تصفيق> نيت <تصفيق> نار انسيبس فادوري معناها كوايه حديثك يا رجل تقول جديز وحوايه <تصفيق> شيء او معاملاتك اه وعلى روائن يعني او لا جلع سنادو سهلاء هذا مكادو حبيب زيزد جلع سلادو وكادو ايب زيزد نيكو ايب زيزد احنا الجوائي هذه احنا ايو ديزا لهن هذا ايو هذا الجلعان او ايبس هذا ايو سي وحام ايقا دين يعني وحان مهام مهام بانشيه بخوز وعشه وحان اسم نكواهي وكو خيلي يعني كوالك إبساني كمو حقا دهاينا وحاني وحالي غرواينا وحاظو يعني يعني وحالي غرواينا وحاظو إن مكيز حقا دهاينا سيجي العسر سيجي العم أو سهلم أو نحريزة أفكو قطو ريما إبسيسه ما سبب إبسيسه بحث فالأخذت طوله استطيع التقديم هنالس جوا بان اسكو دلاث وعلى وجل عمان اسكو قطو حياني هو إلهي رؤهم بيعوا حلاله سكستاتكو قداتي إلهي وقو حلاله لكنه مقعيس أذيك يؤلب يخفقات أبيع ذوكو حميسي من عندنا وقف عيد وعرض حق الدعي يمكن يمس حق الله انا جلعن يمكن يمس حق انسان انا جلعن انكي او وحيدن لو لا هاي او ما قيسي الفجايين الكو جلعن قاضيا بقيتين لولو ديروا الاولى هاي داند بس كوجا هاي يعني حق مديرها عموم هاي من مديرك حواي من مديرك وانا اقول لها ما هو حاجة هذه الحلقات مرتبطة قالوا هاو كاسو الداهي انك مالكيز ايه مالكيز ايه معيالي وصحق هاي وقود يسد وحس وقود بالتغطيب خيلة الان قد أد اذاك الان حد انا ومقتضيا مركو قد سهلك وجنعنا هاض مالكيز محقوه له هاي مالكيز مركس ويدي هاي وليه وربها هنهي بحيه الله هده السيحة تانه وربها هنهي عد الزاهدو حما هاي محاسوب هاي اسكسوه محاين تسوق هاي اجره وصعه هاي هاد عيزه هاد خفحكوه هاينا وبينه قدعوه هاي قبر بقام هاي هاي عيزه هاي تبال كيسه عسل قرهي عسل قرهي عسل قرهي حد ورية ملكي من قد عيسى نكيه وبخلاهي وحسب الله انكان الناس وحبظهن ادعوها يا ساسو قالت كاس دعوهنو الاسدعي انتا نمان اهن مهيلا ايو انكيه انت نجرع عسل ونحرس له مالكيسة اشكوكاها ايو انتا لانانكوها ايو معاملات للإيجليزة بأعز قلب أمان هذا إرجى ذا وحاداً إنو كيبكيس يعني أو السوب هايو بكي عاري ذا الأسويتس هايو التي إرجى بكو أرطاقو تاليو ترتيت بحاين بريس إلا انكا حضايا انكا حيوغها حضا الله سوطر مروبانا سوبان هاي عليه السلامة وسهو حاس نبروه الدبدي ربي فاعثله تاديب لي سلطان وحول بيني اذب للجلو اي واخوها هات اكل غودو سي, سي خره لا او سي جلع او سهله او غودو افك او كغليل ها عين ها مين بدرتي هدي هذا الفهم يعني قال الاعتماد الاعتماد تعد نبيغا لباك خديها نمي دعودي دعوده نقيه زمارا ادخل الله الجنه فجر كان سهله معناها يا معاملات كل ثلاثه الاوع رايه لك بيع يفسش هذا وديد كنت ششه هذا كل لي وحسابها عندما رجل دي دي تحديق ونعال يا العناد تمام <تصفيق> يعني ادعام لو قوتو سننا ولو قوتو جلاء ولو قوتو جلاء ولو يبسله لو او ضمان هيلين يا ابو ولي ابد الابد جوايرات جواسا انت هذا <تصفيق> أفرتان. لو معايلي اقطاني بيعه يبسش هذا يلقس هذا يا يا حضيفتك يا شب خبطان ايه حتى شيخ وحبه ضعيف وتافهه وحقيره عفك هوى ما عم على لا يذكروا عيب يعني هذا سوق هذا سوق هذا سوق إث تاجي يا لي منقب بامر كودي مشاحه او واروح عندها على البليس فيناه امرك الي هيا حقيزن محط بالسه نهايه مسامحه وحياله قدمت انتسكر واحد وودي نكاح انا اخت زوجك جراء امكي جورسيناكتر سفير عن جورس جابرتيسي وعدي اوصن امك تسويا اما اسكو ديرا سجل عن او فيع اكو سو انت كل بائع خاصي سي لكن وحيبه ولا مد وه حقوق على اراءه وحب عباد اهان او بيع عيالك متاحه تعني وحيرها سوشيال انت الكل بنفس الامر يا بجواني ستتتيب وحصلا وجلعان جعلها حجرتو الاصوبيه له واحد انت هو على سيدنا محمد على آله وصحبه وصلّم تعلمنا ما جهلنا وذكرنا إلنا لصينا بفضلك يا لظيف ربي يصر الله تعصر وعين يا كريم سبنا صلوات الله وسلامه عليه وآسره إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استضعتم فإن وجدتم لمسلم مخرجا قل له سبيله فان ال... فان الامام ما فان, الإمامة... فإن يخطئ العفو خير من ان يخطئ في العقوبه انضروا جدا فبغايه كاس الحدود الراوه يا رxlabel ائمتكم المسلمين اطلبوا خدار الله ادرؤوا ال ريوة أيها الأئمة عمسى يا أئمة المسلمين المسلمين تا حدود الريوة حدود وجود تيد ريوة أما حدود أويد الحدود عمسى إيجاب الحدود ريوة تعصي حاتفا ادرؤوا ريوة الحدود ايجاب الحدود الحدود وجوب تذي خيوة أيها الأئمة ماذا على المسلمين تو أصلا خدا أمس الحكام حكام تو يا الله خدا على المسلمين ومسلمين تكريوة ما استطعتم أن تتوازين خيوة أنت تذكري كثين أو تتركتين معنى هو هالو وضعه حد هدير الصوت دلو ونئة الصوت دلو وددكو أركانها اللامة تكتك الوغلين معنى انت في رسين وحياوها وحد دانس كريبة انت وجلسين حد جمعيس حدود وايه جمعيس حد وفي مركز حد وايه هي لقاء في ردالو وضعه اي حد اغريبت وانفتش رف فينا او لنبي لقاوه او لو قدريوا عقوبة او نكيدن بقاله لو حد لا سألينها عقوبة او نكيدن بقاله لو حد ليرها لما المسلمين اكريوك المسلمين تقول لازم يسهدين احكامك ليش ارعي احكامك قابل يا ابو ما حد لا غريا واهم شيء ما استطاعكم ان تنتقلوا في الكركتين انتوا هذين اضافه ديز 22 والشرعيه احدنا معناته اضافه ديز راجو ان كان لا تو وحدن فاذ هدي جدو هشين طعفاء إلا أمره مطيقٍ إما هنه وعيقينه له بصديوه أما يعني حديثة كو إما دونه أما سي يعني شهادة أفرق على هلاي نروي يمركيه ما أمركيسي ننكسه دعوه لنركسي فأو نركسي من فقوارت سحابيه سيدوه أرقتي ار تي يا سيدي بدنا بضنين علوش علوش دا سعر انت ايما تو رسيته ار تي او ار تي مو ار تي هذه ويذا عل وريده على الموضوع ار تي تجيه ساس وجرو اما زي الميلينكي كوشي سكو درام على ار تي ساس بس برقم هالو لويد شهاده اصفر يعني ماليرين وعلى قديش أنه هو مقعيس الزناده يعني عيب هو قبيل ما إيجاري سواي قدتنا شرفت واضي قول عيسى قبلت واضي يعني وحوين أو يغب معها وحوين ويوين وحايا لي بحظوة إن بحظوة كيش هاد أفضل على قديش دارتي إذا دا كان شأنه قدرت وحايا ويني أي مرك نبيو في ايه عدده هشهين كاه سأل المسلمين كمسلم كاه مخرجا مال أصبحوا حدا اسواجب كيري أما حدا يعني أقدد أصلوا هاد جده هشهين فخلوا سبيله فخلوا سبيله بجد هزي غلافة معنى اسكلافة أحد لنكازي قافة حتى شكل حول أبا الله هذا شكله شكله شكله شكله شكله وحوله وظنه غالبه وحوله أركائي معنى هنين اروحكو أركي نارتي ينين أصلي جيفان أصلي لكو جيفان يعني هدى يعني نبيك سيسيالي محمدنا اللي هنين نارتي سيسكو أركو من أجل الله فريب و أخوانك يعني بحيث يا إبنهم في سنة فراشي إسلا جيفان حل بقول لكم جيفان تانا حد ما كي نيسو حد ما سوي ذا نعيوك في الفيديو كما الله عارف حديثي رعاية القرآن التفسير أقول ما كل حال هناك أجنبئة يعلم اسم ودي فالك الله يرضى والله ربي عن سوى خزنيه الكريم الله الا والاركان اصول حجران وفرخنا اركان والاخ في في او صبنا صلوات الله عليه وسلامه هذا سي مرك بعد يعني ني كان ما تسقرتو حتف سوى بسمارك وكسود المرسيجره المغاربه وحال أمره معنى هاي يدركي وحواي غيبت على الريفة وحلو غيبت على الريفة وحلو غيبت على الريفة وقالا قديسة انك أومدها اما نكيكال اسكي جيسة الرواب اما سربابل لو بكي كاني ناكتي او نكيب ليها يبضنا ببضنا واركي عدن ان كورجورسله هاي اس المرضين قدول هاي في في اللي حين او يعني مركز شفاعة مالا وتشفع في حد عد من عدود الله ملكو أسام بنزيد النبي ملكي غامديدي او زنيستي او غبطي او قرتي او غبطي يالا ادرا قبلك يا قعي هل رحيبة موصونا قبل تاني لحدا يام أنت يالا ادرا نبيه شفاعة نصوطوها وحال النبي محاق فيه انا سجعلني هاي أسام بنزيد وصامن في سلطة المعاشر النوى فتشفع في حد من حدود الله فحديث تونسى يعني حدوا إليه حديثك مدعه وإليه اسمه واجبي إن انصوا بهم منه تونسى فحدي حديثة يا رواي آخر حسير عليه الصلاة والسلام يعني إقامة حد إقامة حد في أرض أرضها حد خير من مطر 40 ليله هل حد او امتى يعني صوب من الاول للصوب او ما قيس لو كنت حداسي اديس هي نزان محسن الساي قول كلام لو فاو و كنت كلام جديو و الله حمى و يعني يعني دوب سياني يعني ان او ما قيس الكرباجو انتس حداد أوه أوه او او او او ارض خير من مطر 40 ليله حب او داء ان وقفت او حليل دك دايو او من او بر بدا يتبحث واخا مهلا وك خير بديه عن غير بدل حداد ال او رح حدد ال او على كل ساحر بمد يحد ال بحسولك أمرك زيباعين انت أمرك إليه رعيا اوه سيفي عن حد وقلان يعني إليه وعاصيها بضواق عاصيها وك خير بضن أفضن بري روف أفضن عواروك كيدي وخير بضن إليه السياح فقري إليه يعني أول إليه وك خاضر. فساد كان لسقوها إليه وحوان بإليه الحسوب بدلها يعني خاف مرة حدية حد وحالا قريت لي مسلمين تقول فادي وفوجوا بتاعنا يا غادو يا قبطا محيب لو جيزو انه نقس كتلا يعني نكس دلي وصعها وصدت وقال له أرداء وقال له ميسر وقال وقال له قافي بحسكينا بحسكينا اوام قرصيا او صريع ربضن كاوار بالل اسكيله بعدين حديم ال وهو بيعدل عوره تلقطني قاص الهباء مالو حلو وقروم مين تعدي امام القوي مره القوي هذا انا اساعد تعمل ليه لا استكلاه كيسك كيف استياحضر احضر استفسار من بس بيتيو على يعني المحيلاه يعني حداش وشوبي بذلدي ووجودي جذال خوض وهذه النار جدت لهم بساعة سياحة على الارتا نيجي عليها تامة وعلى الظواب حتى نأره من اناقص للجورة انها نرى هذه النارتا عن الموحي فوطايم عي فوطايم الاتي واي انها فون تيس الشيئة هذه النارتا اهتايت جد اولي جوه سرين مرقوا التخطيب وعيتوه مكيني ومسلمين يعني دم بيزجرها ايجورا لجونتا بناءه الشركه سياسه محله قالوا انك اركو بالصلاه السلاح تامين ولا شامل هو ولا يعني بحيث محرم تام التزامي دبقوتاي بين اوجار واستورا اولجوت اللي راها اديان ادي كل حاجاز وعذارته وتعذيرك رائع كان فرانس زرو ار كي اورجانيستيزي حزار اسلهاي ان اناك من احسر جيفو احسر جايش وحرد اما احسر رفورا حزار اليهين حديلو حد يعني اوو بحسوسو بيهن والو جيدا معايلي وحضر الله يالو تعريض الله له المال دو ستي حايا نصوبنا سلوات الله وسلعه مليهين معز بالمالك مهمي والسيري يا رسول الله الظهر ميء الظهر مكي الثهر محاكا الظهراء يا رسول الله الظهر مكي الثهر محاكا الظهراء والزينيست الزناد الغلائم علشان وحاسوب الله